على ابطال الفتوى التونسيه وذكرنا فيما سبق ان تم فتوى صدرت لبعض الناس فيما يتعلق ب حكم العاذر الذي يعذر المشركين وان من سماه مسلما حينئذ يكون كافرا ورد بعضهم على هذا القول بانه قول الخوارج والمعتزله وقد كنا قد شرعنا في الرد عليه ساتي كذلك ما يتعلق بالفتوى على جهه التفصيل لكن بدون ذمين مقدماته وذكرنا شيئا من من ذلك وذكرنا الوجه الاول ان هذه المساله لن تعرف ولن تفهم على وجهها الا اذا فهم حقيقه الاسلام وحقيقه الكفر بماط لان هي في نفسها تعتبر اصلا وهي كذلك في مفهومها ومضمونها هي فرع يعني فهمها لن يتاتى الا اذا فهم مقدماتها عرفنا المقدمه الاولى والوجه الاول ان الله تعالى انما ارسل رسله وانزل كتبه للدعوه الى التوحيد والتوحيد هو عباده الله تعالى وحده دون ما سواه والتوحيد يدخل في مفهومه الكفر به بالطاغوت وجعله الله تعالى دينا لا يقبل من احد دين سوىه بمعنى ان من لم يتحقق بعباده الله تعالى وحده فليس بمسلم ومن لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم حينئذ لابد ان يجمع بين الامرين من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليمن بالله وافراد الله تعالى بالعباده والكفر بالطاغوت لابد من ترك الشرك ولابد من تكفير المشركين فيدخل هذا الامر في الكفر بالطاغوت حينئذ من لم يكفر بالطاغوت لا يكون مؤمنا ومن لم يترك الشرك لا يكون كافرا بي بالطبع ومن لم يكفر المشركين لا يكون كافرا بي بالطبع هذه مسائل مرتبطه بعضها ببعض والان اسلام حقيقته كما ذكرنا في الايات التي مرت معنا وكذلك كلام اهل العلم المفسرين وغيرهم انه عباده الله تعالى وحده لا شريك له ولن يتحقق له هذا الوصف ان يسمى مسلما الا اذا ترك الشرك بحذافيره قليله وكثيره وامما ما دام متلبسا بالشرك هذا لا يسمى مسلما بالاجماع لان حقيقه الاسلام هو عباده الله تعالى وحده وحده اي منفرا جلا وعلا فاذا عبد الله تعالى وعبد معه غيره هنيد انتفى عنه وصف الاسلام واذا انتفى عنه وصف الاسلام حينئذ تحقق وصف الشرك لانهما نقيضان التوحيد والشرك نقيضان بمعنى انهما لا يلتمعان بل لا يتصور لعقلا ولا شرعا ان يجتمع في شخص واحد ان يقال فيه افرد الله تعالى بالعباده ولم يعبد سواه ثم بعد ذلك يعكف على القبول فيعبد غير الله تعالى فهو عابد لله تعالى وحده دون ما سواه وهو كذلك عابد لغيره جل وعلا هذان لا يجتمعان لا يجتمعان الا في اذهان الجهميه ومن نحى نحره واما عند المسلمين فهذان الوصفان نقيضان اذا ثبت انه موحد معناه افرض الله تعالى بالعباده فانتفى عنه الشرك بحذفه واذا وقع في الشرك وعبد مع الله غيره حينئذ نكون قد وقع في الشرك فانتفى عنه ماذا وصف التوحيد وهو افراض الله تعالى بالعباده وهذا هو معنى الاثبات والنفي الذي دلت عليه الكلمه حينئذ تحتاج الى تطبيق فالعلم علم التوحيد ليس مجرد عين إنما هو علم وعمل فإذا فهمت التوحيد على وجهه أنه لابد أن يجتمع فيه الركنان النفي والإثبات والنفي يتعلق هنا بنفي السحقاق الآلهة أن تكون آلهة وأن تعبد مع الله تعالى حينئذ فهمت ماذا فهمت ما يتعلق به بالمشركين وفهمت حينئذ النظر فيما يتعلق من حكم عليهم بماذا لا بالإسلام لأنه حينئذ لم يكفر بالطاوت وكذلك مكذب للنصوص وكذلك أعلم أطلق وسم الشركة إسلاما وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بي بالضرور إذا فهم حقيقة الإسلام إذا فهمتها ابتداء عرفت المسألة من أصلها ولا يبقى حينئذ إلا منازعة مدافعة الهوى فقط وأما من حيث الأدلة هذا أمر واضح إذا فهمت حقيقة الإسلام حينئذ عرفت حقيقة هؤلاء المشركين وأنهم كفار بالإجماع وحقيقة من أثبت لهم الإسلام ولو عذروا بالجهل بانه كافر وكذلك ملحق بهم اذا لا فرق بين هذا وذاك فالاسلام هو عباده الله تعالى وحده لا شريك له ولن يتحقق له هذا الوصف الا بترك الشرك قليله وكثيره وهذا ما بعث الله به الرسل القاطبه فمن لم يترك الشرك لم يكن مسلما بالاجماع ولو قال لا اله الا الله ولو صلى وصام لان هذه الكلمه لا تنفعه مع مع الشرك عليما هذه لا تنفعه بالاجماع لا تنفعه مع معاش ولذلك من اليهود من يقول لا اله الا الله والمنافقون يقولون لا اله الا الله ولو كانت الكلم نافعه بمجرد اللفظ لما كان ثما منافقا فالمنافق يقول لا اله الا الله حينئذ اذا ثبت انه ليس بمجرد اللفظ تكون الكلم نافعه حينئذ لابد من النظر في ماذا في شيء اخر يزيد على مجرد اللفظ فالاسلام ليس كلاما والتوحيد ليس مجرد كلام انما هو ماذا كلام ومعنى يعني علم وعمل لا بد ان يقول لا اله الا الله ولا بد ان يعلم معناها ويعمل بمقتضاها وام مجرد اللفظ هذه غير نافعه بالاجماع ولذلك يكفر من كذب نبيا ولو كان قائلا لا اله الا الله ويكفر من جحد الصلوات الخمسه وهو يعيش بين المسلمين وهو يقول لا اله الا الله وقد يصلي وهو جاحد للصلاه يكفر ولا يكفر يكفر مع كونه قائلا لا اله الا الله اذا لا يلتفت الى الكلمه بمجرد لفظها وانما لابد من شيء اخر يزيد على على اللفظ والا صار هذا دين الكراميه ومذهب الكراميه ان مجرد الكلمه هو الايمان ولولا لم يكن ماذا ولولا لم يكن معها اعتقادها وهذا لا شك انه باطل اذا من لم يترك الشرك لا يكون مسلما بالاجماع ولو قال لا اله الا الله وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا بل هو اجماع القطع واجماع الانبياء والمرسلين على على ذلك ومعنى الاسلام من حيث المعنى السابق المعنى الشرعي عباده الله تعالى وحده دون ما سواه والايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى معلوم من الدين بالضروره وقد قررنا ذلك مرارا ان هذه الاسماء الشرعيه هذه ابرز واوضح واحكم ما بينه الله تعالى فيه في كتابه لو لم تبين على وجه البيان الواضح البين لكل مسلم لما كان في القران بيانا لم يوجد بيان لان القران انزل من اجل ماذا من اجل اقامه التوحيد فاذا كان التوحيد فيه التباس اذا ماذا بين القران ماذا حكم القران بين الناس اذا كان التوحيد معنى لا اله الا الله ومتى يميز او كيف يميز المسلم عن غيره وحقيقه الشرك وحقيقه الايمان اذا كانت هذه فيها الالباس وفيها إشكالات وفيها خلط إذا القرآن ماذا بيّن؟ إذا كانت هذه وقع فيها نزاع وليس ثم إجماع وليس ثم ما هو حق وما هو باطل حين إذن قل هذا يعود إلى الطعن في ماذا؟ في الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن والرسل إنما أرسل من أجل تحقيق لا إله إلا الله فإذا كان فيه إشكال من حيث من لم يترك الشرك هل يكون مسلما أو لا يكون حين إذن ماذا بيّن القرآن؟ ولاي شيء بعث الرسل اذا هذه المساله لو لو تاملها الناظر والمنصف وطالب الحق المسلم اذا تامل هذه المساله علم ان القول بالعذر بالجهل لمن وقع في الشرك ولمن لم يكفرهم حكم عليهم بالاسلام انه مناقض للحكمه التي من اجلها بعث الله تعالى الرسل وللحكمه التي من اجلها انزل الله تعالى الكتب وطعن في بيان الله تعالى وانه لم يحكم بين الناس بما هو واضح وبين نسيما ما يتعلق بهذه المسائد والشرك ينافي الإسلام من أصله فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم يستسلم فهو مستكبر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وله نص واضح في هذه المسألة لمن يلتبس عليه أو يشكك في مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في بيانه التالبيس الجهمية في الجزء الثاني Weihn microwave صفحة 291 قال وكل واحد من الاستكبار من الاستكبار والاشراك ينافي الاسلام كل واحد من الاستكبار والاشراك ينافي الاسلام وإذا قال ينافي الاسلام ما المراد بي نافי كماله لا وإنما أراد أنه ينافي الاسلام من أصله وإذا قيل الاشراك وينافي الاسلام معنى هو ماذا أنهم لا يرتمع عنه أنهم لا لا يرتمع عنه لا يكونوا مسلما مشركا في وقت واحد البتا وهذا محل وفاق كما ذكرنا قال وكل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له هذا هو حقيقة الإسلام له حقيقة أو لا؟ قل نعم له حقيقة كما أنك تؤمن بأن الصلاة لها حقيقة من أخلى بشيء من أركانها وواجباتها وشروطها لا يصدق عليه وصف أنه ماذا؟ أنه صلى لما لا تسلم فيما يتعلق بالصلاه وهي ادنى من التوحيد بالاجماع ولا تسلم بذلك في التوحيد توحيد لو حقيقه من لم ياتي بها عنيد لا يسمى موحدا كما ان الصلاه لها حقيقه من لم ياتي بها لا يسمى مصليا وكذلك شانه في سائر العبادات لماذا يتفق على هذه ولا يجادل ولا ينازع اذا ترك ركنا او شرطا مما يتعلق بالصلاه لا يكون مصليا ويحكم على صلاته بكونها باطله وإذا تعمد ذلك كمن ترك ركوعا أو سجودا أو الطهارة حكم بكفره كما هو معلوم في محله حينئذ إذا لم يكن ينازع في الصلاة لماذا يأتي الناظر طالب العلم وينازع فيما يتعلق بالتوحيد الإسلام كما قال من التيمير رحمه وتعالى وغيره بل هو نص في القرآن نص فيه في القرآن القرآن كله في بيان حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله قال الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك لهه ان تعبد الله وحده لا شريك له هذه لو اخبرت عاميا لعلم مدلول اللفظ ان الاسلام هو تحقيق العبوديه لله تعالى وحده عنيد اذا عبد غير الله تعالى لو سالت عاميا وبينت له حقيقه الاسلام ان تعبد الله تعالى وحده دون ما سواه فاذا عبد غيره مباشره سيقول لك ماذا انه انتفع عنه الوصف الاسلامي فلا يكون مسلما عنيد كيف ينازع في هذا الوصف بان يقال من عبد غير الله تعالى فهو مسلم ولو عبد غير الله تعالى يثبت له الوصف الاسلامي مع كون قد انتفى عنه الوصف فكيف يقال ذلك هذا لا شك انه من من ابطل الباطل قال رحمه الله تعالى فالاسلام ان تعبد الله وحده لا شريك له ثم فصل لم يترك اللفظ على على اجماله وليس فيه اجمال لكن لو ادعي ذلك قال رحمه الله تعالى فمن عبد الله وغيره فقد اشرك به لماذا لكونه قد انتفى عنه وصف الاسلام وقرر اولا ان الاسراك ينافي الاسلام اذا هذان اصلان لابد من النظر فيهما وهما واضحان وهما مجمع عليهما الاسلام والاسراك متنافيان فان الاسراك ينافي الاسلام لماذا لان الاسلام ان تعبد الله تعالى وحده فمن عبد الله وعبد غيره فهو مشرك به وليس مسلما اذا هذا واضح ان ينزل الحكم مباشره على على فاعله قال فان الاسلام ان تعبد الله وحده لا شريك له فمن عبد الله وغيره فقد اشرك به كما كان مشرك العرب وغيرهم يعني هذا الاسراك هو الذي بعينه انزل الله تعالى الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فاذا جاء الشرك في القران فالمراد به ماذا انه عبد الله وعبد غيره فاذا وجد حينئذ من ينتسب ولو مجرد انتساب بقول لا إله إلا الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله تعالى ويعبد غيره حينئذ نحكم عليه بماذا أنه قد فعل الفعل عينه الذي كفر الله تعالى به المشركين حينئذ نحكم عليه بماذا بما حكم الله تعالى به على أولئك المتقدمين فالفعل هو الفعل والعلة هي العلة والحكمة هو الحكمة قال ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وقال وهو اكثر من هؤلاء الى اخر كلام اذا بيان حقيقه الاسلام عباده الله تعالى وحده دون ما سواه هذا مجمع عليه ثانيا الاسراك ينافي الاسلام بمعنى انهما لا يلتمعان عبد يدعي انه مسلم مفرد لله تعالى بالعباده ومتاله قلبه لله وحده دون ما سواه ويعبد غير الله تعالى لا وجود له البتة لا وجود له لا عقلا ولا ولا شرعا حينئذ يكون تقدير وجود شخص اتصف بالوصفين يكون فيه تكذيب للأدلة العقلية فضلا عن أدلة النقلية الوجه الثاني كل من تلبس به الشرك الأكبر ولو كان جاهلا فهو مشرك كافر بالإجماع القطعي وما تقرر سابقا يؤكد ذلك ويوضحه الوجه الثالث كفر من أشرك بالله تعالى ليس من المساء الخلافية إذا تلبس بالشرك حينئذ لا نقول أن في المسألة قولين أو أن المسألة قابل ليل النزاع لماذا؟ لأن الشرك حرمه الله تعالى فإذا تلبس به متلبس وبلغته الحجة الرسالية بمعنى الإمكان أمكانه العلم والمكنة حاصلة والعلم ممكن حينئذ يكون ماذا؟ تكون الحجة قد قامت عليه واذا قامت عليه الحجه وحنيف الله يعذر بجهل البتة ثم المتلبس بالشرك هذا لا يعذر باعتبار ماذا باعتبار الاخره اما باعتبار الدنيا فلا فرق بين قيام الحجه وعدم قيام الحجه ولذلك اهل الفتره قبله قبل بلوغ الرسول او ارسال الرسول اهل الفتره باجماع اهل العلم انهم مشركون مع انهم لو قيل بالاعذار بالجهل لكان اعذارهم بالجهل اولى ممن ينتسب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم ممن يحفظ القران او يكون القران بين يديه او يعيش بين المسلمين فاذا كان هذا يعذر بالجهل حينئذ نقول ماذا اولئك اولى بالعذر لانه ما بلغهم رسول ومع ذلك حكى غير واحد من اهل العلم انه لا خلاف في كونهم لتلبسهم بالشرك الاكبر انهم مشركون فيسمون حينئذ ماذا بالمشركين وتنزل عليهم الاحكام الشرعيه في الدنيا ولذلك لو وجد من وجد في ببلاد نائيه لم تبلغه الدعوه وعلمنا انه مات على الشرك الاكبر حينئذ لا نحكم عليه بالاسلام اذا كان بحث في قيام الحجه او لا انما يكون في الاخره هل يمتحن او لا يمتحن هذا امره الى الله تعالى هذا الذي يتعلق بماذا بمساله قيام الحجه في من لم تبلغه الدعوه او ما يسمى به باهل الفترات واما من بلغته الدعوه وبلغته الحجه الرساليه عنيد لا عذر له البت فكل من تلبس بالشرك فهو فهو مشرك سواء كان معانده عالما مخطئا مقلدا مجتهدا متعولا الى اخره لا عذر البت واذا كان ثم عذر فمن لم تبلغه الدعوه من باب اولى واحرى قد حصل وقع الاجماع لانهم مشركون اذا من اشرك بالله تعالى نقول ماذا ان المساله ليست خلافيه ننزل عليه الاسم واه والحكمه بل هو من المجمع عليه بل ومن القطعيات في الدين فان التوحيد لا يصح لعبد الا بالكفر بالطاغوت ومن تلبس بالشرك لم يكفر بالطاغوت فكيف يجمع بين المتناقضات ومن تصور حقيقه الاسلام انه عباده الله تعالى وحده دون ما سواه وان الاسلام ينفيه الاشراك حينئذ علم ماذا حقيقه هذه المساله لو لا يتصور ان يكون موحدا وهو مع ذلك ماذا متلبسا به بالشرك الوجه الرابع ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم عصل الدين وعصل الدين هو مقتضى الشهادتين يقول الأمر يزال الوضع هذا هو أن يعبد الله تعالى وحده هذا هو أن تترك عبادة الله تعالى ف 1952 فإذا ترك عبادة الله تعالى فهو موحد الجواب لا هذا هو أن التضغير الأمر الثاني يقول الأنبال لابد أن يترك الشرك الأكبر قليله وكثيره فإذا لم يترك الشرك حين الذين يكون من أ Method لا يكون موحدا والنص واضح بين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه حينئذ لن يكون من استمسكا اتيا بالعروه الوثقه من امن بالله ولم يكفر بالطاغوت او كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله لابد من ترتب الامرين لابد ان ياتي به بالشرطين اولا الكفر بالطاغوت وثانيا الايمان بالله تعالى فاذا كان كذلك حينئذ نقول اصل الدين الذي هو مضمون الشهادتين لن يتحقق للعبد فيصير مسلما الا اذا ترك الشرك ولذلك لو تصورت مساله ما ان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نقول لا اله الا الله لكن نبقى على عبادتنا لللات والعزه هل كان ذلك مقبولا منهم هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب لا لا يحدث نفسه طالب لا يحدث نفسه طالب علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك لمجرد قول لا اله الا الله وكانوا يطوفون ويحجون الى اخره ويتصدقون ويفعلون شيئا من العبادات تقربا الى الله تعالى ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ان يقول لا اله الا الله مع ملازمه الشرك فدل ذلك على ان ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم اصره الدين فمن لم يتحقق به لن يكون مسلما البتة وهذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون قال في الفتاوى الشيخ السلام تيمير رحمه الله تعالى في جزء الثالث صفحة 272 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام انظر هذه مسائل عظيمة أولا فإن المسلمين متفقون هذا إجماع أولاد هذا إجماع ليس إجماع الخاصة يعني إجماع العلماء وإنما هو إجماع العامة والخاصة يعني مما يتفق فيه الاجماع نوعان اجماع يتفق فيه العامة والخاصه يعني يعلمه العوام ويحكمون بتحريمه او بايجابه الى اخره مما يسمى ماذا معلوم من الدين بالضروره كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان نحو ذلك وتحريم الفواحش الزنا اللواط والربا الى اخره هذا معلوم العوام يعلمون ذلك ويحكمون اجماعا ويتفقون ولا يختلفون وينقله عامه الناس عن عامه الناس وهذا نوع من انواع الاجماع هو قطعي الثاني اجماع الخاصه اجماع الخاص هذا النوع الذي يذكره رحمه الله تعالى مما اجمع عليه العامة والخاصه فان المسلمين متفقون على ما علموه بالاطرار من دين الاسلام ان العبد لا يجوز له ان يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله وان من عبد ملكا هنا الشاهد وان من عبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او دعاه او استغاث به فهو مشرك فهو مشرك لا يقال في ماذا مشرك موحد هذا لا وجود له وانما اذا قال فهو مشرك معناه ماذا انتفعن وصف التوحيد واذا قيل فهو مشرك حينئذ ماذا تتنزل عليه الاحكام الشرعيه فيه في الدنيا فاذا مات على ذلك لا يصلى عليه ولا يورث الى اخره واضح هذا حينئذ لا هذا حكم عليه شيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى انه من المعلوم من الدين بالضروره حقيقه التوحيد من المعلوم من الدين بالضروره فمن نازع فيه كما نازع في وجوب الصلوات الخمس ولكن لكون هذه المسائل لا تطرح عند بعض الناس او عند كثير من عامه الناس وخاصتهم حينئذ ينظرون الى ان وجوب الصلوات الخمس لو انكره ممكن كان اعظم مما لو جادل او نازع في معنى التوحيد وهذا لجهلهم بحقيقة دين الإسلام لأن هذه التي هي معاني التوحيد ومعاني الإسلام ومعاني الشرك هذه آكدوا في الإسلام من وجوب الصلاوات الخمس ولذلك يُعذر من كان بعيداً عن بلاد المسلمين ولم يبلغه شأن الصلاوات الخمس ولو مات ولم يصلي هذا معذور أو لا هذا معذور لكن الشرك لا يُعذر البتة لا يُعذر البتة وضح هذا فدل ذلك على ماذا على أن هذه المسائل من المعلوم من الدين بالضرورة وذكرنا كذلك فيما يتعلق به ان مما يدل على ان المساله لا خلاف فيها تامل حديث ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عليه هذا الحديث نص في الباب مع سائل الايات مع سائر الاث لكن هذا الحديث يعتبر ماذا يعتبر نصا في في محله لابد ان ياتي بما بامرين قال لا اله الا الله ولا يكفي لابد ان يضيف اليه ماذا الكفر بما يعبد من دون الله والكفر بما يعبد من دون الله في سائر الايات والنصوص كما سياتي من كلام القيم رحمه الله تعالى انه يراد به ثلاثه اشياء وكلها متلازمه يعبر بعضها بها عن بعض اولا الشرك ذاته وثانيا المعبودات وثالثا العابده من يعبد والمعبود والشرك ذاته واذا اطلق الشرك فانما المراد به ابتداء وانتهائ ما يتعلق بالمعبود ان يكفر به وبالعابد كذلك ان ان يكفر به هذا المراد به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كفر بما يعبد من دون الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح علق عصمه المال والدم في هذا الحديث بأمرين لا ينفك احدهما عن الاخر ما قال لا اله الا الله وفي روايه احمد من وحد الله فدل ذلك على ان التوحيد هو قول لا اله الا الله الاول قول لا اله الا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قوله في غير ما حدث والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها وهذا محل اتفاق بين بين اهل العلم وهو من معنيه بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مما يزيد ايضاح المساله ان المساله ليست خلافيه تفرقه اهل العلم بين بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه ولا شك ان التوحيد من من المسائل الظاهره بل هو من من اظهرها هنا اذا اهل العلم قاطبه وهذا مما دلت عليه كذلك النصوص ولعل ياتي به في محله حينئذ اهل العلم قاطبته فرقوا بين المسائل التي يعذر فيها الانسان بجهله وبين المسائل التي لا يعذر الانسان فيها بالجهل من المسائل ما يعذر الانسان فيها بجهله ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل حينئذ لم يسو الشرع فضلا عن كلامه العلمي بين المسائل قاطبته مسائل الشرع بانه واحده ولا فرق بين الشرك وترك التوحي وبين ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبين المسائل التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم أو يجمعون عليها ولا يعلموا هذا الإجماع إلا الخاصة هذا لا وجود له البتة والعمل جار على ذلك ومن نظر في كلام أهل العلم أدرك حقيقة ذلك وأنهم لا يختلفون أن المسائل الشرعية ليست على مرتبة واحدة بل منها ما يعذر فيها بالجهل ومنها ما لا يعذر فيها بالجاني لكن قد ياتي بعض من يشتبه عليه الكلام ان اهل العم اذا مثلوا للمسائل الظاهره انما يمثلون بوجوب الصلوات الخمس وما دونها وهذا لانه لا يتصور في زمن الشافعي رحمه الله تعالى ولا من بعده ان من يزعم انه مسلم ويقول لا اله الا الله ويعلم حقيقه التوحيد وحقيقه معنى لا اله الا الله ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى هذا لا نتصور ولذلك لا يعد اصلا ممن ينتسب الى الى الاسلام وتم اقوال لاهل العلم تتعلق بذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله صفحه 57 بعد المئه الثالثه قال رحمه الله تعالى مقسما للعلم الى مرتبتين وهو امام من ائمه السلف عينئذ هذه المساله هل هي مسألة سلفية؟ قل نعم سلفية بمعنى أن السلف قد تكلموا بذلك ولكن لما لم يكن بين المسلمين قبر يعبد من دون الله تعالى ولا يتصور في ذاك الزمان سواء كان في زمن الصحابة رضا الله تعالى عنه أو من بعدهم وإنما نشأ فيه القرن الرابع فلما لم يكن ثم قبر يعبد حينئذ لم يأتي تنصيص بذات القبور على حدتها وإنما ذكروا قواعد عامة ترد إلى حدتها الى النصوص الشرعيه قال رحمه الله تعالى فقال لي قائل سائل ما العلم وما يجب على الناس في العلم تب هذه محاوره وهي تبين لك حقيقه العلم وما الذي يجب على على الناس ما العلم يعني ما حقيقه العلم ولا شك ان المراد به العلم الشرعي وما يجب على الناس في العلم فقلت له الشافعي العلم علمان هذا تقسيم اذا قال العلم علمان صار نصا صار ماذا صار محكما فاذا كان ثم اجمال يرد الى الى هذا النوع ومنه ما يقول بعض اهل العلم ماذا اذا سئل عن مساله العذر بالجهل قال الجهل نوعان جاهل مفرط لا يعذر بالجهل جاهل مفرط لا يعذر بالجهل وجاهل وهو من امكنه العلم وجاهل غير مفرط وهو ماذا من عجز عن العلم عجز علمي قول الجاهل نوعان هذا تقسيم والتقسيم يعتبر من ماذا يعتبر من التخصيص بمعنى ان انه اذا كان ثم اشتباه في كلام اخر يكون هذا التثنيه هنا للجاهل نوعان يكون محكما وهو مقدم على كلام اخر له مشتبه وهنا كذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال العلم علمان اذا هذا تنصيص لا ثالث لهما ولا يكون نوعا واحدا قال رحمه الله تعالى علم عامه علم عامه لا يسع وتب هذا حكمه علم عامه يعني لا يختص بماذا بطالب علم دون غيره بل كل من كان مسلما كل من كان مسلما واتصف بهذا الوصف وقال لا اله الا الله وكان من المسلمين حينئذ دخل في في هذا النوع علم عامه لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله لا يسع بالغا غير مغلوب على عقل احترز عماذا عن, عن المجنون ونحوه لانه يكون ماذا يكون معذورا لكن المراد هنا انه اذا كان عقله معه وفعل او قصر في هذا النوع لا يعذر وانما يعذر من من كان مغلوبا على على عقله كالمجنون والصبي الذي لا, لا يدرك قال لا يسع بالغا جهله بمعنى ماذا انه لا يصح ان يدعي فيه الجاهل لا يسعه يعني لا يكون العذر له ماذا انه يجهل فاذا كان كذلك حينئذ ما الذي يترتب عليه يترتب عليه ماذا انه اذا كان جهله يقتضي تفسيقه فسق واذا كان جهله به يقتضي بدعه بدع واذا كان جهله به يقتضي تكفيره كفر هذا المراد ماذا انه لا يصلح ان ياتي لي تركه فيكون حينئذ محتجاً بماذا بالجهل اني اجهل ولم اعلم هذا لا يسعه لا يقبل منه بل ينزل عليه الحكم مباشرة قال رحمه الله تعالى لا يسع بالغ غير مغلوب على عقله جهلهم قال ومثل ماذا اراد ان يمثل قلت مثل الصلوات الخمس بدا بالصلوات الخمس لانه كما ذكرت سابقا انه لا يتصور الشافعي رحمه الله تعالى ان من عبد غير الله تعالى إنما يكون ماذا مسلم هذا لا وجود له والحجة وعدم وقيامها وعدم قيامها إنما تتعلق بالمسلم وأما المشرك الذي عبد غير الله تعالى فهذا بمجرد عبادته خرجا نقيم أي حجة نقيم عليه لا نحتاج إلى قيام حجة وإنما ينزل عليه ماذا الحكم مباشرة ويقال له ارجع للإسلام وإلا قتلناه صار مرتد ولا نحتاج إلى ماذا إلى أن نزعم أنه ان الحجه لابد من قيامها ان الحجه لابد من من قيام اذا قيام الحجه وعدمها انما يتصور في منبقيها في الاصل على الاسلام واما من خرج هذا لا يقال فيه تقام عليه الحجه تقام عليه الحجه على ماذا على المسلم لا يوجد له اذا النظر هنا يكون باعتبار ماذا باعتبار هذا التمثيل انه مثل بوجوب الصلوات الخمس ولا شك عند كل مسلم ان ما يتعلق ب ترك التوحيد او فعل الشركه انه اعظم واجل في الاسلام من وجوب الصلوات الخمس واذا كان الانسان عنده شيء من التردد فليراجع توحيده فانه لم يحسن العلم به بالتوحيد اذا كان من جحد الصلوات الخمس عنده مباشره يكفر لكونه يعيش بين المسلمين واذا عبد غير الله تعالى لا يكفر بل هو مسلم ويعذر بجهله والذي يجحد الصلوات الخمس لا يعذر بالجهل هذا تناقض لا جواب له البت يعني لا جواب له في الشرع صحيح او لا اذا كان ثم من يعيش بين المسلمين وانكر الصلاه الخمس مباشره يحكم عليه بماذا بالكفر لانه يعيش بين المسلمين وانكر معلومه من الدين بالضروره واذا عبد غير الله تعالى ماذا يصنق المسلم كيف هذا كيف يحكم باسلام هذا وتكفير هذا هذا تناقض لا جواب له في بالشرع الا بالحكم عليه بالتناقض قال رحمه الله تعالى قال ومثل ماذا قال ومثل ماذا قلت مثل الصلوات الخمس وان لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت اذا استطاعوه وزكاه في امواله وانه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقه والخمره انظر ماذا ذكر الشرك ما ذكر الشرك لماذا لجهله به لا وانما لكون الذي يمكن ان يتصور من مسلم ان يقع ماذا هو ما يتعلق بهذه الفواحش واما الشرك بالله تعالى وعبادته لله تعالى هذا لا يتصور ان يقع من من مسلمين قال وما كان في معنى هذا مما كلف العباد ان يعقلوه ويعملوه ويعطوه من انفسهم وامالهم وان يكفوا عنه ما حرم عليهم منه وهذا الصنف وهذا النوع علم العامتي علم العامة هذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله ولا شك ان الايات المتعلقه بالامر بعباده الله تعالى وحده دون ما سواه وبالنهي عن الشرك أكثر وأكثر وأكثر من الآيات الآمرة بالصلوات الخامس صحيح أو لا ما يتعلق بالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه أكثر وأكثر من الآيات الأمرة بالصلوات الخامس والحج والزكاة ونحو ذلك إذا كان الأمر كذلك دل على أن أعظم ما يدخل في كلام الشافح رحمه الله تعالى هو ترك التوحيد فيما إذا ترك الواجب والتلبس بالشرك فيما إذا لم يترك المنه عنه وهذا الصنف كل من علم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم هذا سلسلة يترأسها العامة كلهم ينقل بعضهم عن بعض فيما يتعلق بهذه به الواجبات وهذه المحرمات يحكون يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر لا يقبل فيه غلط البتة لو غلط وحكم او اذن لنفسه ولم يأذن له الله تعالى ان يجتهد فتكون النتيجه ان الصلوات اربع وليست بخمس يقبل لا يقبل لو قال الصلوات صلاه الفجر غير واجبه بل هي مستحبه وما عداها فواجب يقبل قل اجتهد عالم لقل لا قل لا يقبل منه الغلط البتة لان الله تعالى ما اذن له أن يجتهد في هذه المسائل قال لا يمكن فيها الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع تنازع لا يجوز فيه إذن هل في الحكم بكفر من أنكر وجوب الصلوات الخمس فيه خلاف الجواب لا شافع رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل الأصول أول من دون علم الأصول يقول هذا العلم ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا والربا ونحو ذلك لا يقبل التنازع فإذا وجد خلاف حينئذ يقول هذا الخلاف باطل لا وجود له وليس كل خلاف يكون حينئذ ماذا يكون معتبرا لابد أن يكون الخلاف منقول عن السلف فكل مسألة يدعى فيها الخلاف لابد من سلف لابد من قائل في زمن الصحابة أو التابعين وهنا الشافعي حكى في هذه المسائلة هي أدنى من التوحيد وأدنى من السلف تلبس بالشرك الا لا تقبلوا الغلط ولا التعويل ولا يجوز فيه تنازع فان حصل تنازع فهو مردود عليه ولا يحكم ولا ولا يحكم فاذا ادعى مدعي ان من تلبس بالشرك الاكبر على مساله خلافيه قلنا اتي هات هات بقائل من ذلك من السلف وهي هات ان ياتي بحرف واحد ينص على ان من تلبس بالشرك الاكبر فهو ماذا فهو مسلم باق على اسلامه فلو وجود للخلاف البت ثم قال رحمة الله تعالى فما وجه الثاني الذي علم الخاصة إذن أول علم عامة فما وجه الثاني قلت له ما ينوب العبادة من فروع الفرائض وما يخص به من الاحكام غيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في اكثره نص سنه وان كانت في شيء منه سنه فانما هي من اخبار الخاصه لا اخبار العامه وما كان منه يحتمل التاويل ويسدرك قياسا ذا كلام الرحمن تعالى اذا العلم علمانه من الذي نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى هل الشافعي من امه السلف لا شك اذا التفرقه بين المسائل هذه تفرقه سلفيه ام احدثها شيخ محمد الوهاب رحمه وتعالى. تعالى تفرقه سلفيه كونه هذا لا يسع احدا غير مغلوب على عقله جهله والاخر يقبل التاويل والقياس هذه احكام مترتبه على ماذا على التقسيم الثنائي واضح هذا يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن الجزء الثاني الصفحه التاسعه فان قيل كيف تاولت امر هذه الطائفه التي التي منعت الزكاه يتعلق بماذا مساله منع الزكاه يكفرون او لا يكفرون دي مساله اخرى والخطاب له وجه وانما اردنا ماذا الاستدلال به بكلامه في نهايته فان قيل كيف تاولت امر هذه الطائفه التي منعت الزكاه على الوجه الذي ذهبت اليه وجعلتهم اهل بغي يعني ما كفرهم رايت ان انكر الطائفه من اهل المسلمين في زماننا فرض الزكاه وامتنعوا من ادائها الى الامام يعني انت حكمت على مانع الزكاه في عهد ابي بكر بعدم الكفر عدامي الكفري مع كون الذكاء من المعلوم من الدين بالضروره حينئذ يرد عليه اشكال وهو ماذا انه لو انكر الطائفه في الازمنه المتاخره وهو في زمانه كذلك لو انكر طائفه الذكاء او امتنعت حينئذ هل تكفر او لا تكفر قال رحمه الله تعالى وامتنعوا من ادائها للامام هل يكون حكمهم حكم اهل البغي قيل لا يختلف الحكم يختلف الحكم ما كان في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فله حكم خاص وما كان بعد ذلك بعد انتشار الاسلام ووجود العلم والكتب والعلماء الى اخره فالحكم حينئذين ماذا يختلف قال قلت لا قيل لا فان من انكر فرض الزكاه في هذا الزمان كان كافرا باجماع المسلمين من انكر فرض الزكاه في هذا الزمان زماني هو كان كافرا ب باجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وبين اولئك القوم انهم انما عذروا صار لهم صار لهم عذر انما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين اياهم على استخراج الحق منهم دون القصد الى دماءهم لاسباب وامور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعه التي كان يقع فيها تبديل الاحكام ومنها وقوع الفتره بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالا بامور الدين وكان عهدهم حديثا بالاسلام فتداخلتهم الشبهه فعذروا كما عذر بعض من تاول من الصحابه في سباحه شرب الخمر قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فقالوا نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحات وننتقي ونصلح فاما اليوم اذا اراد ان يعتذر لاولائك القوم وفرق بين بين الحالين فاما اليوم فقد شاع دين الاسلام واستفاض علم وجوب الزكاه حتى عرفه الخاص والعام اذا صار مناط الحكم ماذا علم العامة هو الذي عنه الشافعي رحمه الله بهذا التعبير فعلمه الخاص والعام بمعنى ماذا أنه لا يجهله أحد وهو كذلك عامة المسلمين حتى الذي لم تجب عليه الزكاة يعلم أن الزكاة من أركان الدين كذلك يعلم أنها واجبة إذن العلم قد استفاض بين المسلمين فاستوى فيه الخاص والعام هذا النوع إذا حصل حينذ من أنكر أو ادعى الجهل لا يقبل منه ألبت قال رحمه الله تعالى حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر احد بتاويل يتاول في انكارها لا يعذر احد بتاويل سواء كان عاميا او كان طالب علم او كان عالما العالم لا يقبل منه كل تاويل ولا يدعى له كل شبهه وانما ينظر في نوع التاويل والمتاول فيه وكذلك الشبهه وفيما اشتبه عليه فان كان من علم العامة فلا فلا يدعى فيه شبهه ولا ولا تاويل قال رحمه الله تعالى وكذلك الامر نبي اراد ان يعمم وكذلك الامر في كل من انكر شيئا مما اجمعت عليه الامه من امور الدين اذا كان منتشرا كالصلوات الخمس كسابقه لم يمثل بالتوحيد وترك ولم يمثل بالشرك وفعل لان هذا لا يسمى مسلما وانما النظر يكون في من انتسب الى الى الاسلام كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابه وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفو جهلا به وكان حديث عهد بالإسلام التقسيم الذي أو الاستثناء الذي يذكر أهل علمه هو كيالك متفق عليه متفق عليه فيما يكون دون الشرك والتوحيد قال رحمة الله تعالى فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر وكان سبيل سبيل اولئك القوم في تبقيه اسم الدين عليه فاما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق العلم الخاصه كتحريم نكاح المراه على عمتها وخالتها وان قاتل العمد لا يرث وان للجدة السدس وما اشبه ذلك من الاحكام فان من انكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضه علميه في العامه وتفرد الخاصه بها لا يكفر يعني ابتداءا وانما لابد من اقامه الحجه على فان اصر كفر يعني ما يتعلق بعلم الخاصه من اجماعات التي ذكر العلم وتتعلق بعلم الخاص يعني لا يعلمه العامه وانكرها عامه الناس او بعضهم حينئذ تقام عليه الحجه والا هو قد وقع في كفر ولم يقع الكفر عليه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع في, في هذا النوع في هذا النوع فاذا قيمه الحجه حينئذ ماذا حينئذ نحكم عليه بكونه كفرا اذا الخطابي رحمه الله تعالى فرق بين المسائل فمسائل لا يعذر فيها أحد بالجهل وهو ما استوى فيه علم العامة والخاصة ومسائل يعذر فيها بماذا بالجهل إذن دعوى أن أهل العلم سووا بين مسائل الدين في اعتبار الجهل والإعذار وعدم يقول هذا قول باطن يرده ماذا هذه النصص غيره بل عمليا لا يكاد أن يوجد عالم إلا وقد عذر في موضع ولم يعذر فيه في مواضع وهذا واضح بيّن وهذا النص نص الخطاب رحمه الله تعالى أورده النووي بكماله في شرح مسلم ولم يعترض عليه بل أقره رحمه الله تعالى وقال في الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جزء السادس صفحة ثلاثمائة وسبع وعشرين ذكر حديثا ما وفوائده ثم قال وفيه وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه مطلقا لا لابد من التفصيلين ليس كل ما جهل علم تحريم شيء صار ما ذل حرجه بل قد يكون ثم حرج قد يكفر وقد يفسق وقد يبتدع قال وفيه ان من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم اذا تبح حتى يعلم لا حرج عليه حتى يعلم متى اذا كان ذلك الباب مما يعذر الانسان بجهله من علم الخاصه اذا كان ذلك الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة إذن عندنا ماذا؟ لا يعذر ذاك الباب إذن عندنا باب آخر عندنا باب آخر وعندنا مقابل لعلم الخاصة وهو علم العامة إذن فرق من عبد البر أو لا فرق وله نصوص أخرى مابل اقتصاب نكتفي به بواحدة اذا اذا كان هذا الباب او ذلك الباب مما يعذر الانسان بجهله اذا ثم مسائل ثم باب لا يعذر وهو ما كان ماذا ما كان من علم العامة مفهومه ان ما كان من علم العامة لا يعذر بالجهل فاذا ادعى المدعي ان المساله خلافيه قلنا له كذبت افتريت على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم اذا ادعى المدعي بان السلف وبان العلماء جعلوا باب العذر بالجهل واحدا ولم يفرقوا بين مسائل الدين قلنا له كذبت وافتريت على العلماء وهذه فريه عظيمه كذبها ياتي بنص واحد ويكفي فيه ماذا ما قاله الشافعي رحمه الله وتواطأ اهل العلم من لدن الشافعي الى يومنا هذا على التفرقه بين مسائل الدين فثم باب لا يعذروا فيه بالجهل وثم باب قد يعذر فيه بالجهل حينئذ النظر في مسائل التوحيد هي اهم اول ما يدخل في الباب الذي لا يعذر فيه احد ببالجهل اذا كان يعيش بين المسلمين ويدعي الاسلام ويكون ماذا ويكون قريبا من العلم واهله بالقران يكون بين يديه ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى ونقول هذا معذور بجهله لا شك ان هذا من من ابطل الباطل وينقضه ماذا ان من يعذره لا يعذره في مسائل اخرى لو ادعى مدعي انه قد جامع اهله في ناد رمضان وهو يسكن بجوار مسجد ما ويصلي مع المسلمين الجمعه قال لهم ماذا بطل صومك لماذا لم تعذروا بالجهل لماذا لم تقل ماذا صومك صحيح وانت المعذور بالجهل لو نسي واخطا او جهل وصلى دون طهاره عمدا وهو قادر على الطهاره قل له انت معذور بالجهل ها ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا أو يحكم بإبطال صلاته يحكم بإبطال الصلاة إذن هذه القاعدة إنما جعلها من جعلها من هؤلاء لإعذال المشركين فقط ثم يتناقضون فيه في مسائل أخرى قال ابن رجل بن رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السادس وفي الجملة, وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا واعظم ما يدخل في الحلال الذي يدخل فيه الواجب هو التوحيد واعظم ما يدخل في الحرام ماذا المبين هو الشرك بيناه او لا بيناه كيف التبس على الناس كيف اختلف اهل العلم كيف صار باب التكفير المتعلق بالشرك الاكبر من اغمض الابواب كيف حصل ذلك وهذا يدل على يدل على بطلانه هذا الكلام الذي ذكرها المتعاله قال ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعضه وهو لا يعني به ما يتعلق بالتوحيد والشرك كما ذكرت لك سابقا فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبقى فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام نص أو لا؟ نص من ابن رجل رحمه الله تعالى في جامعة علم الحكم في شرح الحديث السادس أن من يتعلق بلغه العلم وانتشر العلم وصار من علم العامة والخاصة يعني سواء للجميع ان لا يعذر فيه احد بجهله ومعنى لا يعذر احد بجهله لان الناس قد, قد لا يفهمون هذه على وجهها معناه انه ماذا لو ادعى انه يجهل الزنا فزنى وهو محصن يرجم او لا يرجم هذا معنى انه لا يعذر بجهله معناه ينزل عليه الحكم لو لو كان محصنا حينئذ والزنا وادعى الجهل يقبل منه لا يقبل نرجمه اولى نعم نرجم هذا معنى لا يعذر بجهله اذا سرق وتحققت فيه الشروط حينئذ وقال انا جاهل السارق ما ادري انها حرام لو, لو علمت انها حرام حينئذ ما مس ما سرقته قل كونك تعيش بين المسلمين وهذا الحكم الشرعي المتعلق بالسرقه مما سوا في علم العامة والخاصه ينزل عليك الحكم ولا تعذروا به بدعوى الجهل كذلك ما يتعلق بماذا بترك الصلوات والزكاه وبفعل الشرك وترك التوحيد لا يعذروا بجهله البته فان اقتضى الحكم التفسيق فسقناه وان اقتضى التكفير كفرناه كما هو في في مسالتنا قال رحمه الله وعلم من الدين بالضروره من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر احد بجهله في بلد يظهر فيه الاسلام وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليل وتحريم ذلك لأسباب وذكره إذن ابن رجب رحمه الله تعالى سار على من سار عليه الشافع رحمه الله تعالى وقسم العلم إلى قسمين علم عامة يستوي فيه العامة والخاصة ولا يعذر أحد فيه بجهله وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يقبل فيه تأويل ولا نزاع ألبت ثم علم الخاصة وهذا ينظر فيه بحسبه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاة والجزء الثامن عشر صفحة ثلاثة خمسين وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق وقد يكون ويكون مرتدا يعني بعض المتكلمين وقد يحصل لبعضهم ايمان ونفاق ويكون مرتدا اما عن اصل الدين او بعض شرايعه قد قد تتعلق باصل الدين يعني بمضمون الشهادتين وقد ياتي بهما وتتعلق بماذا بناقض اخر صحيح او لا يعني الكفر كفران كفر يتعلق باصل الدين وكفر يتعلق بمن حقق اصل الدين لكن ثم ناقض اخر يكون خارجا عن مضمون الشهادتين مضمون الشهادتين قال الرحمن تعالى اما رده نفاقا واما رده كفرا وهذا كثير غالب لا سيما في الاعصار والامصار التي تغلب فيها الجاهليه والكفر والنفاق فلهاؤلئ من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال واذا كان في المقالات الخفيه مقالات خفيه هذه تساوي ماذا كلام الشافعي علم الخاصه تساوي علم الخاصه واذا كان في المقالات الخفيه فقد يقال ليس مطلقا وانما قد يقال انتبه فقد يقال اذا على قله وقد لا يقال فقد يقال انه فيها مختئ ضال مع ذلك وقع في ماذا في مخالفه في مقالات خفيه فقد يقال ماذا انه مختئ ضال يعني الاسم ينزل الاسم ينزل فقد يقال انه فيها مقطع ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر صاحبها التي يكفر صح اذا علم الخاصه من انكره ليس المراد به انه لن يقع في الكفر لا وانما المراد به ماذا انه لابد من قيام الحجه عليه واما ما كان معلوما من الدين بالضروره فهذا يكفر فيه مباشره يكفر فيه مباشره اذا يتعلق بماذا بالكفر. وهنا ما يتعلق ماذا المقالات الخفية قد يقال إنه فيها مخطئ ضال متى إذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر بها المخالف قال رحمه الله تعالى إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه لكن ذلك يقع في طوائف منه في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين إذا فرق أو لا فرقا ورتب الحكم الشرعي على ذلك ودعوه أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يجعل التكثير مناطا بالمسائل الخفية والظاهرة هذا كذب عليه لأن هذا نص واضح ويؤيده ماذا؟ النصوص الأخرى من فهم كلا من العلم الشافعي وابن رجب وخطابي وكثير من هذا العلم نص على, على ذلك أن العلم علمان علم عامة لا يعذر أحد فيه بالجهن وهذا بالإجماع وعلم خاصة وهذا الذي قال فيه رحمه الله تعالى أنه لابد من قيام الحجة وأما قبل قيام الحجة هذا يعبر بانه مخطئ ويعبر عنه بانه ضال وقد وقع في الكفر لكن لا ننزل عليه الحكم حتى ماذا حتى تقام عليه الحجه الدساليه قال لكن ذلك الذي وقع من المتكلمين وقع في ماذا في الامور الظاهره اذا مقالات خفيه وامور ظاهره يعلم الخاصه والعامه من المسلمين انها من دين المسلم بل اليهود والنصارى والمسلمون يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها بعث بها اعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما يتعلق بالسواك والطهارة او ما يتعلق بالتوحيد ونبذ الشرك لا شك انه ماذا ما يتعلق بالتوحيد ونبذ الشرك اذا هذا هو الاصل بل هو زبده الرساله وخلاصه رساله الانبياء المرسلين قاطبته وما يتعلق بعباده الله تعالى وحده دون ما ما سواه قال في الامور الظاهره قال بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها اذا تكفير المشركين هذا معلوم من الدين بالضروره عند ابن تيميه رحمه الله تكفير المشركين الذين تلبسوا بالشرك الاكبر اجمع عليه اليهود والنصارى والمشركون ان محمد صلى الله عليه وسلم بعث بعباده الله تعالى وحده وترك الشرك وان من خالف هذه الدعوه فهو ماذا هو كافر حتى اليهود والنصارى يعلمون ماذا كفر المشركين يعني يكفرون عباده الاصنام كما قال في في موضع اخر ثم يدعي من يدعي انه منتسب الى مله محمد صلى الله عليه وسلم ويقول مساله خلافيه او يحكم عليه بماذا بانهم مسلمون وقد اخطؤوا او انهم جهله هذا لا شك انه اجهل وابعد عن الاسلام من اليهود والنصارى والمشركين حقيقه لا مجازا حقيقه لا مجازا قال رحمه الله تعالى يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفه مثل امره بعباده الله وحده انظر شهر الاسلام رحمه الله تعالى عائشه الشركه فاختلف تعبيره عن تعبير الشافعي والخطابي وغيره كذلك الشافعي مثل بماذا بوجوب الصلوات الخمسه امور ظاهره علم العامه ابن تيميه رحمه الله تعالى لانه راى القبور عائشه ولقي ما لقى رحمه الله تعالى مثل بماذا بعباده الله تعالى وحده مثل امره بعباده الله وحده لا شريك له ونهيه عن عباده احد سوى الله يعني الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك فاعظم الاوامر التوحيد واعظم المنهيات النهي عن الشرك ونهيه عن عباده احد سوى الله من الملائكه والنبيين او غيرهم فان هذا اظهر شعائر الاسلام بالاجماع اظهر شعائر الاسلام وهذا تنتبه وتتامل يا عبد الله بعض الناس عندهم شيء من التردد اذا كان وجوب الصلوات الخمس عندك يقين لا يقبل النزاع لا يقبل النزاع ابدا صوم شهر رمضان لا يقبل النزاع ابدا عند ادنى من كان عنده شيء من العلم الشرعي ولكن اذا جاءت مساله الشركه والتوحيد وقع عنده شيء من التردد هذا هذا خلط هذا لم يفهم التوحيد هذا لم يفهم التوحيد قال رحمه الله تعالى ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعال الإسلام ومثل معادات اليهود والنصارى والمشركين يعني هذا من المعلوم من الديب الضرورة معادات اليهود أو معادات النصارى أو معادات المشركين ومثل تحريم الفواحشين والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الانواع فكانوا مرتدين فكانوا مرتدين وقعوا في هذه الانواع ماذا ما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضروره يعني وقعوا في ترك التوحيد الذي هو عباده الله تعالى وحده ووقعوا فيماذا في, في عباده غير الله تعالى ووقعوا في تحليل الفواحش فكانوا مرتدين دون ان ينزل عليه ماذا او يقال تحقيق الشرط في الموانع ودون ان يبين انه لابد من قيام الحجه بل كونها من المسائل الظاهره هذا كاف فكانوا مرتدين وان كانوا قد يتوبون من ذلك و ويعودون اذا هذه الاقوال من اهل العلم فيها فائده عظيمه وهي ان مسائل الدين ليست على مرتبه واحده فمنها ما يقبل فيه العذر بالجهل ومنها ما لا يقبل فيها العذر بالجهل مسائل التوحيد والشرك لا تقبل العذر مطلقا المسائل الظاهره التي هي دون ذلك ينظر فيها باعتبار حديث عهد بالاسلام وكذلك من كان باديه نائيه وما كان في غير هذين الموضعين على التفصيل الذي مر معنا مرارا المسائل الخفيه النوع الثالث هي التيعناها رحمه الله انه لابد من قيام الحجه ولابد من تحقق شروطها تفاء الموانع فمن وقع في الشرك الاكبر او ترك عباده الله تعالى وحده ينيد يحكم عليه بالكفر مباشره سواء كان في ديار المسلمين او في غيرها ومن كان دون ذلك وجحد امرا معلوما من الدين بالضروره من كان يعيش بين المسلمين حكم عليه مباشره بالكفر والرد اما المسائل الخفيه فهي التي يعذر فيها بالجهله اذا من ادعى الخلاف نرد عليه ب بهذا التقسيم ان هذه المساله داخله في العلم العام وليست في علم الخاص لان التوحيد ليس من خصائص ماذا العلماء وليس من خصائص طلبه العلم بل هو عام لانه لن يكون موحدا ومسلما الا اذا حقق التوحيد اذا هذا الواجب كالصلاه بمعنى ماذا لن يكون مسلما الا اذا صلى اذا علم الصلاه وتفاصيل الصلاه وكيفيه الصلاه وما يتعلق بها من شروط واركان خاص بالعلماء قل لا ليس خاصا بالعلماء بل هو عام التوحيد اكد من ذلك اكد من ذلك, ذلك ما يتعلق بالشركه فمن يدعي نزاعا عنيدا رد عليه بل العجب ان بعض من يدعي الاجماع اجماع السلف على ماذا آه. اجماع السلف على ان من وقع في الشرك الاكبر هو مسلم وهو جاهل انه معذور بجهله واذا عرفت المسائل السابقه ترد على ماذا ترد على هذا الاجماع الباطل الطاغوتي لانه ماذا لانه مصادم لاصل الدين هذا اجماع داخل فيه الحكم بالطاغوت وليس كل اجماع يكون حينئذ معتبرا ليس كل من ادعى اجماع او اتفاق المسلمين او ان المساله خلافيه يقبل منه البت بل لا بد ان يثبت ذلك وهذه المساله لوضوحها اذا عرفت حقيقه الاسلام حقيقه التوحيد حين الذي مباشره من زعم يدعي الاجماع تعلم انه كاذب واذا ادعى الاتفاق تعلم انه ماذا انه كاذب واذا ادعى الخلاف وان المساله خنافيه وقد قال فيها فلان وفلان تعلم انه ماذا انه كاذب لان حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك وحقيقه الاسلام قاضيه على كل ماذا على كل خلاف قال هنا فمن ادعى الخلاف في المساله بقوله باطل وليس كل من ادعى الإجماعة قبل منه مع الإقرار أن الإجماعة حق لا شك فيه الإجماعة اعتبر من الأصول التي اعتمدها أهل سنة والجماعة في تقرير الأحكام الشرعية وهو من أصول أهل السنة والجماعة في ذلك إذن من المهمات أن تعلم أنه ليس كل من ادعى الإجماعة قبل منهم مع الإقرار بأن الإجماعة أصله من أصول أهل السنة والجماعة قال المتعمير رحمة الله وعلى الوسطية والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب هو السنة أصل أول الكتاب و أصل الثاني هو السنة والأصل الثالث هو الإجماعة الإجماعة هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم أي أهل السن والجماعة الزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين يعني الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو ماذا الكتاب والسنة والإجماعة الكتاب والسنة والإجماعة ليس لكونك وافقت فلاناً أو خالفت فلان هذا الميزان ميزان طاغوتي لا يرز اعتباره ولا اعتماده لأنه يكون فيه تحكيم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بيّن أنه عند التنازع نرجع إلى أي شيء إلى الله وإلى الرسول صحيح الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذن فإن تنازعتم في شيء اختلفنا في أي مسألة لا تقول الميزان هو ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا الميزان هو برجب ولا بن قيب ولا غيره كذلك وإنما الميزان ماذا؟ ميزان هو الكتاب والسن لا يوزن أقوال الناس ولا أفعال الناس لا إيجادا ولا تركا ولا اعتقادات ولا آراء إلا بعرضها على الكتاب والسن هذا هو الأصل ولا يجوز لأحد أن ينكر على أحد يتمسك بآية أو حديث أن يقل له خلفت مذهب فلان خالفت العلماء خالفت الى اخره خالف هذا من سيمه اهل بدعه وليست من سيمه اهل السنه واو الجماعه وانما اهل السنه والجماعه ينتصلون للحق والحق ليس ثم الا في هذه ثلاثه فقط الا في هذه الثلاثه والنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار فاذا قيل خلاف في المساله قلنا ايتي بقول للصحابه اذا قيل اجماع قلنا كذلك احكيه عن الصحابه ليس كل من ادعى الاجماع لازم قبله منه قال رحمه الله والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني ليس كل إجماع يكون منضبطا يعني يمكن ضبطه ويعلم من القائم دون, دون غيره هل اتفقوا أو لم يتفقوا وقال في الفتاوى الكبرى جزء الخامس صفحة ستة سبعين معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لاحد ان يخرج عن اجماع اذا لا اجتمعت الامه على حكم من الاحكام لا يجوز ولا يحل لاحد ان يخرج عماذا عن, عن اجماع بشرط ان يكون الاجماع منضبطا فليس كل ما ادعي اجماع او ادعي اتفاق حينئ ذي القبله بل لابد من اثبات الاجماع اولا ما دليل اثباته لاسيما اذا كان الناقل متاخرا كيف توصلت الى الاجماع من الذي اخبرك بهذا الإجماع هل هو بالسنباط وعدم العلم بالمخالف وهذا قد يكون باعتبار الشخص او بالنظر فيه عدم وجود قائل بقول اخر هل يثن يكون النظر به بهذا الاعتبار قال الله رحمه تعالى لم يكن لاحد ان يخرج عن اجماعه فان الامه لا تتمع على ضلالتها ولكن كثيرا من المسائل هنا جاء الاشكال كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك وهذه منها ان يدعى الاجماع لان الجهله معتبر في جميع مسائل الدين وانه لا فرق بين باب وباب وان الجميع يكون ماذا يكون معذورا بالجهل عين الذي لا يكفر اذا فعل مكفرا لجهله ولا يبدع اذا فعل بدعة لجهلي ولا يفسق ولا يفسق إذا فعل مفسقا لي لجهلي قل هذا اعتبر باطن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل هذا الإجماع لا يهب منه طالب العلمي بل يحكم عليه بأنه إجماع طاهوتي يعني يجب الكفر به لماذا؟ لأننا علمنا حقيقة الإسلام وعلمنا حقيقة أصل الدين وعلمنا حقيقة الشرك ونظرنا في دعوة الأنبياء والمرسلين وما أوضحها وما أبيانها في كتاب الله تعالى والسوا في علم العامة والخاصه حينئذ يكون النظر بهذا الاعتبار فاذا ادعى مدعي انه مسلم مع كونه لم يترك عباده ما سوى الله تعالى قلنا له كذبت قبل ان ينطق كذبت مباشره لماذا لان هذا اثبات لشيء دل الدليل قطعي على ماذا على خلافه وهو ان من تلبس بالشرك لا يمكن ولا يتصور لا عقلا ولا شرعا ان يحكم عليه بماذا بالاسلام وعرفنا ان الاسلام والشرك نقيضان تبالا الاسلام او الشركه ما قال بتهم الاشراك ينافي الاسلام فلا يلتمعان البت في عبد واحد افراد الله تعالى بالعباده بمعنى انه لم يعبد سواه هذا معنى الافراد وهذا الذي دل عليه ماذا دل عليه النفي والاثبات في كلمه التوحيد اذا لابد ان يفرد فحينئذ افرد الله تعالى بالعباده بمعنى انه ترك عباده ما سوا ثم الواقع انه قد وقع في ماذا في عباده ما سوى الله تعالى فكيف يصلي يسجد لله تعالى في في المسجد ثم يخرج الى قبر فيسجد للمقبور هذا عبد الله وعبد غيره هذا هو الشرك بعينه هذا هو الشرك بعينه فمن تلبس به قيل ماذا قيل مشرك ولا يجتمع هذا الفعل الثاني ابطل فعله الاول بمعنى ماذا ها بمعنى ان الشركه ناقض ومفسد لعباده الاسلام والتوحيد كما ان الحدث اذا دخل الطهاره ها أفسدها الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها ولذا كان جاهلا يعذر بجهله لا يعذر بجهله لو كان يعيش بين المسلمين وكان يصلي مع الناس فأحدث فقال أنا ما كنت أعلى إذن صلاتك صحيحة هل أحد أقول صلاتك صحيحة ها أبدا لا يمكن لا يتصور إذن أين العذر بالجهل أين العذر بالجهل اذا كنت لا تعذر من احدث في صلاه وهو لا يدري ويعيش بين المسلمين ثم اذا خرج وسجد هو نفسه قد يخرج يسجد لغير الله تعالى قلت ماذا انت لم لم تعذر بالجهل في الحدث الصلاه والان معذور بالجهل صحيح او لا قد يقع هذا صوره متصوره حاصله هو في نفسه الفاعل يعذر في باب ولا يعذر فيه في باب هذا يدل على ماذا على ان المساله مبناها على الهوى ليست على الدليل الشرعي ليست على الدلسه لا عقلا ولا نقلا ابدا لا يتصور انتبه لا يتصور ان يوصف الشخص الواحد بالاسلام والشرك معا فمن وصف فعل هؤلاء بانه اسلام الكفره تدعي الاسلام اذا قال بان هؤلاء مسلمون ولا يفعلون الا الاسلام ولم يتلبس بناقض فهذا مرتد عن الاسلام هذا من شك في كفره فهو كافر لماذا لكونه قد وصف الكفره والشركه بالاسلامي قال رحمه الله تعالى ولا يكون الامر كذلك ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك بل يكون القول الاخر ارجح في الكتاب والسنه هذه المساله تقبل النزاع اذا في مسائل التي تتعلق بماذا بالشرك الاكبر وما هو التوحيد قد حكى فيما سبق انه من المعلوم من الدين بالضروره ان من عبد الله وعبد ملكا او نبيا انه ماذا انه مشرك من المعلوم بالدين بالضروره إذن اذا اذا ادعى اجماعا يخالف ذلك كان الاجماع كاذبا اذا ادعى نزاعا وان ثم قولا اخر قابل للنقاش ويحتمل ان يكون صوابا قلنا هذا النزاع وهذا الاختلاف باطل من اصله لانه مسبوق باجماع الانبياء والمرسلين. وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء والأربعة وغيل فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين ايدخل في ذلك كلام ابن يت sogمية رحمه الله تعالى لأن البعض يريد أن يحاجج المسلمين بأن ابن يتغوني بأن يرى العذر بالجهل قلنا هب تنزلا وبن يت sogمية لا يرى العذر بالجهل لكن هب ما بالتنزل أن ابن يت Hom gliت sogمية يرى العذر بالجهل وألفأ 20 مجلدا حينيذ إذا قد علمنا أصل المسألة من الكتاب والسنه حينئذ نقدم ماذا على ماذا اذا عرفنا حقيقه الاسلام من الكتاب والسنه وعرفنا حقيقه الشرك من الكتاب والسنه انهما لا يجتمعان البت لا يتصور ان يجتمع مسلم ومشرك في وقت واحد وابن تيميه عذره حينئذ نقدم ماذا على ماذا لا شك اننا ماذا نقدم الكتاب والسنه يعني الله تعالى امر بان عند التنازع ان نرجع الى الكتاب والسنه فانت نازعت في شيء فردوه الى الله كتابه جل وعلا والرسول السنه النبويه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ماذا ولم يذكر حتى الصحابه رضي الله تعالى عنهم فلو كان اقوال الصحابه مفردته ليس الاجماع اجماع له دليل الشرعي لو كانت اقوال الصحابه حجه في نفسها لكان الله تعالى قد ذكر هنا ماذا الحجج الشرعيه لان قول الصحابي اذا كان حجه معناه انه ملزم فمن لم يمتثل قول الصحابي يكون اثما كما انه لو لم يمتثل امر الله تعالى في ايه او امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان كان اثما هذا معنى الحجيه اذا قيل قول الصحابي حجه او لا صار مخالفه آثم لابد ماذا لابد من سمع وطاعه امتثاله فاذا كان القول جل وعلا فام تنازعتم في شيء لم يردنا الا الى الكتاب والسنه الا الى الوحي دل على ان ما سواه ليس ليس بحجه البتة انتبه لي لهذا ولذلك حكى هنا ان الفقهاء الاربعه ليست اقوالهم حجه ملزمه ولا غيرها فدخل هو رحمه الله دخل هو فقوله ليس حجه البتة فكل من يحتج عليك بنص ان ابن تيميه عذر من الثغاثه بعينه تعالى وحكم عليهم بانهم جهال وحكم عليهم بانهم لم يمكن تكفيرهم الى اخره قل قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع الصحابه وابن تيميه عالم مصيب ويخطئ قال رحمه الله تعالى واما اقوال بعض الامه كالفقهاء الاربعه غين فليس حجه ولا اجماع فليس حجه لازمه ولا اجماع باتفاق المسلمين الا ان قال فاذا تنازع المسلمون في مساله وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسل هكذا حتى في هذه المساله لو ادعي اجماع لو ادعي خلاف صوري بمعنى انه موجود في الواقع ولا يلزم من ادعاء اجماع الصوره ان يكون الادعاء ان يكون الخلاف حقيقيا يعني في نفسه ثابتا حينئذ نقول المراد هو الكتاب والسنه هذا الذي عناه قال فاذا تنازع المسلمون في مساله وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول فاي القولين دل عليه الكتاب والسنه وجبت اتباعه الى أن قال ومن ظن في هذا اجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الامه على قول ضعيف مرجوح قول ضعيف ثم يدعي الاجماع عليه هذا باطل يعني دل الكتاب والسنه على ماذا على ان هذا القول ضعيف مرجوح كيف تجمع الامه عليه كيف من باب اولى ان تجمع على اسلام من يعبد غير الله تعالى هذا من ابطل الباطل ان تجمع الامه على اذاني من يعبد غير الله تعالى بالجهل هذا من ابطل الباطل ولو ادعي اجماع فهو مردود على على صاحبه قال رحمه الله تعالى وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه وقال في الفتاوى الكبرى رحمه الله تعالى الجزء الأول صفحة 319 ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم إلا عدم العلم ولا, ولا يمكنه أن ينقل المنع المنع من 10 من العلماء المشهورين والله العلي اجماع 10 لن يستطيع ايتي نقول بخمسه ايتي بخمسه من نقبل ان ثم ان في المساله نزاع لكن انشترط ان يكون الخلاف سابقا لا تاتي تجمع المتاخرين وتنظر في اقوال الاشاعره ومن نحا نحوهم ثم تقول ماذا قال ابن عربي قال فلان وفلان قل لا, لا يقوم حتى ابن عربي له كلام في العذار من لكن لا يقبل منه نكونه خالف الاجماع فاي اجماع بعد اجماع الانبياء والمرسلين فهو باطل واي خلاف يدعى بعد اجماع الانبياء والمرسلين فهو, فهو باطل فاذا ادعى ان ثم نزاعا وان السلف اختلفوا قل هات لا بد من ماذا لا بد من من الاثبات هذه دعوه فلا بد من دليل يدل على, على صحته ونكتفي نحن في الرد كاسلوب في المناظره ونحيا ان نمنع اذا قال اجماع قلنا نمنع ليس ثم اجماع ولا نحتاج الى ان نثبت شيئا انما هو الذي الذي يثبت فالدعوه التي لم يقم عليها دليل حينئذ نكتفي بالمنع فاذا ذكر دليلا حينئذ نرد واما قبل ذلك لا نرد هذا الاصل فيه قال رحمه الله تعالى ولا يمكنه ان ينقل المنع من عشره من العلماء المشهورين فضلا عن الاجماع وقال في الفتاوى كبرى الجزء الثالث صفحه 240 والفرق بين مواقع الاجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء مسائل المجمع عليها والمسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها معلومه عند اهل العلم معلومه عند أهل. حتى صياغه الخلاف معلوم عندنا يذكرون مساله قراءه الفاتحه في الصلاه خلف الامام فيها قولان اذا تذكر المساله ويذكر القول لكن هذه المساله نسمع فيها خلافا ولا نرى شيئا من ذلك لم يقال ماذا مسلم وقع في الشرك الاكبر عبد غير تعالى في قوله هذا لا يوجد لهم ما, ما مع كون منذ سنين يدعون الخلاف ولم ينقلوا مثل هذا النوع وانما يذكرون ماذا هكذا لفظا مجمل المساله خلافيه واين هو لم نره بعد اذا موارد النزاع معلومه عند اهل العلم فيأتي يقول مسألة كذا مسألة كذا فيها خلاف فيها اتفاق القول الأول قول الثاني صورة المسألة الفقه كل من أوله إلى آخره ينظر فيما يكتب يقول ماذا صورة المسألة حقيقة المسألة صورها فهي منصوصة في كتبها العلمي أما هذه المسألة ما رأيناها ما رأينا مخطوطة البتة أن مسلما يدعي لا إله إلا الله ومع ذلك عبد غير الله ذبح لغير الله نجد العكس من سجد لغير الله كافر من اشرك بغير الله تعالى فقد كفر ولا يذكرون ماذا ولا يذكرون تعريفا ولا اقامه حجه اذا نظرت في كتاب الردة واسباب الردة اول امر يذكر ماذا ما يتعلق بالشرك الاكبر وهم يتدرجون يذكرون اعظم ما يخرج به المرء من الاسلام لانه ناقض من نواقض الاسلام ثم بعد ذلك يذكرون ما ما تحته كوجوب الصلوات الخمس ونحوها فاذا جاء الشرك اطلقوا قالوا ماذا كفر لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وحكم عليه بالكفر مطلقا ولم يفرق بين معاند او جاهل واذا جاء ما يتعلق به وجوب الصلوات الخامس قال ومن جحد وجوبها وكانت جاهلا عرف كمن يكون حديث عهد باسلام فان اصر حينئذ كفرا او قتل فيفرقون بين مسألة الشرك الأكبر وبين المسألة المتعلقة بوجوب الصلاة الخارج هذا حكاية خلاف مذكورة وهي صياغة لماذا؟ لشيء معلوم من الدين بالضرورة وهو كذلك عمل أهل العلم على ذلك تفرقة بين الشرك الأكبر وما دونه الأول يذكره دون تفصيل بين معاند وجاهل والثاني يفصل فيه فإن كان جاهلا عرفا وإلا كافر هكذا يقوله دل ذلك على ماذا على ان هذا الخلاف المدعى الذي يتصور فيه انه ماذا انه يقع مسلم في الشكل الاكبر ثم يقال فيه قولان هذا لا وجود له وانما هو شيء يحكى قال ربنا تعالى والفرق بين مواقع الاجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء يعني صياغه الخلاف معلومه عند اهل العلم فمن اراد ان يعرف الخلاف المعتبر عرف طريقه ومن اراد ان يعرف كيفيه حكايه الاتفاق المعتبر عرف طريقه وعنده العلمي وام هؤلاء ليس من أهل العلمي قال رحمه الله كما في فتاوى الجزء الثالث صفحه 308 فمن علم النزاع واثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين لكن لابد من من اثباته هذا ما يتعلق به الوجه الرابع والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين